بوك تو أدخمت تا إرتي واحد وثمانون واحد وثمانون تأرسلي <تصفيق> إرتي الماضي واحد الماضي واحد <تصفيق> يكتب هو كتب خطابا هو كتب خطاباً وكتبت هي بطاقه وكتبت هي بطاقة يقرأ يقرأ is هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة ta is وقرأت هي كتاباً وقرأت هي كتاباً أغربا يأخذ يأخذ من هو أخذ سيجاره هو أخذ سيجاره من 1 ناتشري شوكولاتي هي أخذت قطعة شوكولاته هي أخذت قطعة شوكولاته يس كاتي ار ايغو ertguli يس خاليقي ertguli هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه يس كاتي زارماسي ايغو يس هو كان كسولاً ولكن هي كانت مجتهدة هو كان كسولاً ولكن هي كانت مجتهدة إسكاكي غريبي إيغو إسكاليكي مديداري هو كان فقيراً ولكن هي كانت غنية هو كان فقيراً. ولكن هي كانت غنية ماس بوليكيارخوندا عرامت فالبي هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه مال بل ديون ماس إغباليارخوندا ردقا ويغبل ايخو هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا ا <تصفيق> زرماتبلي كي ارا زرماتبلي ايخو هو ناجحا بل فاشلا هو ناجحا بل فاشلا إس كما قبهلي كي آرى وكما قبهلو إيغو هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء إس بأدنيري كي آرى وبدوري يقول هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا هو ما كان سعيدا بل <هو> كان تعيسا اس سيمپاتيوري كي ارا هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود